بسم الله الرحمن الرحيم ايا ايها الذين امنوا لا تتقدموا بين يدي الله الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا ولك جهر بعضكم لبعض ان تحبط لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر إليهم لكان خيرا لهم والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبئ فتبينوا, فتبينوا الامر العاليتم الله حبب اليكوا الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكوا الكفر والفسوق والعصيان اولئك من الله ونعما والله عليم حكيم وَيُؤْذِي فَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا وَمِنَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ خيرًا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بخير اسم فسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولاء ادْحَ قَ الله إِنَّ الله سَوْاهُ رَحِيم يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا تُطِيعُ اللَّهَ لَا يُرِيدُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا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 O, <tos> o,